لا آلاء القرآن. القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكنا والله أعلم بما تصفون.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 الَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَأْبَى حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي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 وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقضلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون قال بل ثولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الصدر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وتولى عنهم وقل يا أسفا على يوسف وقال يا اسفاه على يوسف وبيضت عينا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حراضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا, يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوم فتحس سومي يوسف وأخي ولا تيأس من الروح الله ولا تيأس من الروح الله إنه لا ييأس من الروح الله إلا إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم؟ ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لا أنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإنه الله انه من يتق ويصبر فان الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا الله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم يغفر الله لكم. يغفر الله لكم وهو ارحم الرحيم يغفر الله لكم وهو ارحم الرحيم اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ودما فصلت العير قال أبوهم إني لا ريح يوسف قال أبوهم إني لا أجدري حيو سف... قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قال ألم أقول قالوا يا لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله ورفع أبويه, ورفع أبويه على العرش وخرونه سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي وقال يا أبت هذا تأويل يا يوم قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاكم من البدو وجاكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم